أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ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 نا من الحق ونطمع أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم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 إذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وامنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفاره طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كَثْرَةُ الْخَبِيثِ الخبيث فاتقوا الله يا أولي للباب لعكم تفلحون يا أيها الَّذِينَ الذين لَا لا تسألوا عن الشياء إن تبدلكم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 أو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يا أيها الذين آمنوا عليكم فوزكم.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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او مِنْ من غيركم أو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 فإذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسماد بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَينَا إِنَّا إِذَا الَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَيَّتُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَقَافُ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 وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَىٰتَ وَالْجِلْلِ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيَأَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَنْفُقُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ وَتُبَرِّئُ لَكَ مَهَّ وَلَبَرَصَ بإذني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 وَإِذَا أُوحِيتُ إلَى الْحَوَارِجِنَ أَنَا مِنُ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهِدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 وكذلك نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وَأَن تَخِيرُ الْرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِن كُمْ فَإِن يَأْعَذِبُهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 تعلم ما في نفسي ولا أَعْلَمُ ما في نفسك إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ ان اعبدوا الله ربي وربكم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 وَإِنْ شَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا خَرِينًا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أنكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين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 وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء نكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ لا لتشهدون ان مع الله الهه نخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد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 من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنتنا يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 وَذِخَسَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءٍ إلَّا هِتَّا إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا قَالُوا يَا حَسْرَةَنَا عَلَى مَا فَرَّقْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُزَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِمْ أَلَا سَأ ما يزرون وما الحياة الدنيا الا لعب وله وللدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون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 من الجاهلين صدق الله العظيم